الشيخ. ما حكم الشرع في رأيكم في من خون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وأخذ يرمسهم بالألقاب السيئة من غمى عائشة رضي الله عنها بالخيانة فيفعل ما نوع بالخيانة التي رمها به إذا كان هو ما قاله أهل تلك لأنه كافر لا شك في الكفر لأن عائشة رضي الله عنها برأه الله مما قال على الإبك في كتابه فمن يدعي أنها خانت بهذا فقد كذب الله عز وجل وهو كافر بالأشك مرتد وإن خونها بعمل آخر هل يبين قد يكون كفرا وقد يكون دون كفر لكننا نشهد أنه عاق لأمه إلا ان لا يكون مؤمنا فإنه إذا لم يكن مؤمناً لم تكن عائشة أماً له أما إن كان مؤمناً فإن عائشه من أمهات المؤمنين بالاتفاة فيكون إذا رماها بأي خيانة يكون عاقا له انه أيضاً مضاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من المعلوم أن عائشه رضي الله عنها أحب نسائه الي حتى انه كان يقول في مرض موته أين أنا غداً يريد يوم عائشة حتى أبن لهم زوجاته رضي الله عنهم وجذاهن عنه, عنه وعننا خيراً ان يكون في بيت عائشه فكان في بيت عائشه ثم انه صلوات الله و عليه مات في يومها اي كان يوم موته اليوم الذي كان لعائشه لا لا لا لن رافه سوا ومات في بيتها ومات في حجرها وكان اخر ما طعم من الدنيا ريقها حيث اخذت سواه من اخيها عبد الرحمن وقدمته وطيبته ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به فكيف ترمى مثل هذه المرأة الخيانة. إن التسلط على هذه المرأة بالذات وهي أحب نسائه إليه الخيانة معناه اختيار القدس التام برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أحب نسائه إليه محل للخيانة والحقيقة أن نقول ألا يفتح هذا الرجل الذي يدعي أنه مستبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مسلم ألا يفتح ويخجع من هذه القولة سبحان الله هذه أم الممهرة رضي الله عنها وبالاتفاق أنها أحب نساء رسول إليه حتى نساءه قد عرفنا ذلك وحتى حضر لهذه المنقبة العظيمة التي أشرت إليها قبل قليل في موته في يومها وضيتها وعلى صدعها وآخر ما طعملنا في نريقها كيف يليق بأي مسلم أن يرني مثل هذه المرأة في خياله وكذلك أيضا من كفر الصحابة أو إلا قليلا منهم فلا شك أنه هو كافر وسب الصحابة قد حم فيه وقد حم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حم بالشريعة وقد حم برب العالمين أما كونه قد حم فيهم براهة لأن سبب لسان قطح في بلاش، وأما كونه قطح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن كون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة هم هؤلاء الذين هم أهل الذين هم محل القطع، قطح الرسول. كيف يقصروا أقوال هذه؟ وأما كونه قطح بالشريعة، فلأن نقلت الشريعة إلينا هم هؤلاء الصحابة إذا كانوا محلا للعجل والقدح فمن ثانث الشريعة الوافلة إلينا عن طريقه؟ وأما كونه قدح حمد الله عز وجل الله سبحانه وتعالى إذا كان لم يخفر أو لنبيه إلا مثل هؤلاء فإنه بلا شخصينات الحكمة ويقتضي أن يكون في الله تعالى سفعا كيف يخفروا يا أشخص الخلق عنده مثل هؤلاء الخوانة أو الفسقة أو الكفرة فسبحان الله لو أن أحدا من من, من, من الناس ثبت الحواريين أرصابا إنسى يقام عليه النصارى قيام رجل واحد وكيف بمن يسب احال محمد صلى الله عليه وسلم كيف يرى رجل يجد انه للرسول عليه الصلاه والسلام من نفس ان يتبع خواص الرسول صلى الله عليه وسلم